دَرَاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله وعدن من الله ورسوله لناس يوم الحج الاكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِنْ ثَبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَهُوَ شَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمنو إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَّ الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَن يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُغَاذِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ, المتقين إن الله يحب المتقين فذًا سَلَخَل الأشْكُرُحُرُم فَقُتُل المشِكينَحيث وَجَدُهُم وَخضُهُم وَحظُهُم وَقُود لَهم قُ مَصَد فَذًا سَلَخَل كل مَصَدَ فَإِن تَبُ وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم فإِن تََب وَأَقَام الصَّلَةَ وَآتَ الذَّكاتَ تَخَلُّ سَبِيلَهُ إِ اللهَّه غَبُور الرَّحيِيم إ الله غَبور الرَّقيِيم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 ذلك لأنهم قول لا يعزهم